أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وَمَن لم يُؤْمِن بالله وَرَسُولِهِ فإنا أعتدنا لِلْكَافِرِينَ سعيرا وَلِلَّهِ مُلْكُ السماوات والأرض يَغْفِرُ لِمَن يشاء وَيُعَذِّبُ من يشاء وكان اللَّهُ غفورا رحيما سَيَقُولُ المخلفون إِذَا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم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 فَإِنْ رَأَيْتُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَنْ يُبْنَى وَمَحِلُّهُ وَلَوْ نَرَى رِجَالًا مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ لَمْتَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَقُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مُعْرِضَةٌ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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلق فاستوى على سوقه. يعجب الزراعة، يعجب الزراعة ليغض بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا من الصالحات منهم مغفرتهم وأجر عظيم.